فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فَأَرْبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۖ قَالُوا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَعَالَيْتَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ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 لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم, ويهيئ لكم من أمركم بيئا الحَقَا وَوتََ الشَّمْتَ إذَا قق سْتَّز وَعكَه فيهِم ذاتَ المين وَإذاَا غرَبَ التَّقبُهُم ذا تَ الشمال وَإذاَا غرَبَ التَّقرَرِضُهُم ذ تَ الشمالِ وَهُمْ فيِي فَجوَة مِنهُ ذَِكَ منِن آياتِ الله من يهدي الله فهو المهتد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 لَِططتَ عَلَيْهِم لََّتَ مِنهُمْ فِ رَرَوُ وَلَ لِْتَ مِنهُم رحْبَ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُم لتَس أَل بَْنَهُم قالَالَطَاائِلم مِنْهُمكمَمْلَ بِسْتُمْ قالَاوا لَ بِثنَا يَوْمًا أَوْ بَعضَ يَوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إن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 فَقَالُوا مَنْ عَلَيْهِم بُنْيَانُ الرَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ وَلَّوْا عَلَى أُمَّهَاتِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا لاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء فَإِنَّ ذَلِكَ وَدًّا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلِ الْعَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ سَنَةَ مِئَةٍ وَسِنِينَ وَالزَّادُ قل الله أعلم بما لبثوا له غيم السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشيك في حكمه أحدا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 وَلَا تُعْمِنْ أَوْفَلَّ قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرابقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئت الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ وَمَلَىٰ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ ويلبسون ثيابا خبرا من شندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفطا وَبب لَهَُّ سَلَ وَجُلَِْ جَونا لِأَخَدهِمَا ج سَيْنِ منِن عَناب وَوحفَثْناهُماَا بنَخل وَجَعَنا بَنهُماَا زر كلتَجن زَيْلِ آكَت أُكلَها وَلَ تَظلِم منِْهُ شَْئ وَفَجرنا خلِلَ فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا فدخل جنته وهو ظالم من نفسه ظالما اظن ان تبيد حالي ابدا وَمَا أَوْم السَّاعةَقَائمَتَ وَلائِدِتُ إ رَبّ وَل إردِتُ إلَ رَبِّلَأَجدًا خَيْرًَا مِنْهَامُم قَلَبَ قَالَ لَهُ صَاحِبهُ وَفو يُحاوِرُهُ أَكَفَعتَ بِالْ الذيذ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نقفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء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 كَ وَيُيرسِلَ عَلَيهَا حسبَلًَا مِنَ السَّم إِفَ تُصِحَ صعيدًا الزَلق أَوْ يُصِحَمَا أُهَا غَوْرَ فَلَ تَسَض عَلَهُ قَلَبَ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليسني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذغوه اللياح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 وَإِذْ خَلَقْنَا لِلْمَلَائِكَةِ مِنْ نُورٍ فَسَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذي المضلين عبدا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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفيه آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ربك الغفور بالرحمة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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا فلما بلوى مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من علما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 قال سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا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 فَوَلَقَى حَتَّى إِذَا أَتَى يَأْخَل قُرْيَتِهِ اسْتطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا اسْتطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِبْرِي يُرِيدُ أَنْ ينقض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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة مرصبا وأما الغلام فكان أبواهم منين فخشينا أن يرهقهما قغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا زكاة وأقرب رحما وأما الهدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يدلغى أشدهما ويستخرجى كنزهما رحمة من ربك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 فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ فَأَوْقَدَهُمْ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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من ذني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبعكم بالأخفرين أعمالا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 ذَلِكَ جَزَ أُهُم جَهنَّ مُ بِمَا كَبَوُ وَاتَّخَذُ آيات وَرُسونهزُوى إَِّنَ آمًا وَعَمِر الصانحاتِ كلَت لَهُ جَّ تُفِ الدَوسُ زُلاَا خَالبينَ فِيهَا لا يَضونَ عَنه حِ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 فَم كَ يَرجُ لق رَبّهِ فَلْ يَعْمَّ وَمَلَ صَالِحَو وَلَا يُشِرِكتْ بِِبَادةِ رَضِّهِ حَدَ